بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد ውድ ወንድሞቼ እህቶቼ ልጆቼ በእያላችሁበት የንትምርት የምትከታተሉ ሁሉ ዛሬም እንደተለመደው ከረጃጅ ምህራፎች ከሱረቱል አዕራፍ 5 ሰዓት ዘጠነኛዋ አንቀጽን نوح ነው የነብዩላህ رجبنا بقرآن كتدقات قموت تاريكوتش عندنا بسماتشاهم عند مقرف تسييمال سورة نوح يميباله قزاريو من نشاء لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوحا ودا هزبتشا ودا زمدتشا لك نوال إلى الله فقال نوحا تتلاكوالو يا قَوْمِي اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هَذِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللَّهَ نَأْمِلُهُ وَاللَّهُ يَنْتَجُ ما لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ كَسُلِيلَا لَيْلَا أَمْلَاك يَلَأْچُوهُم بِمَالَتٍ طِرّ يَدَرَّغُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي وَأَكَّتْشُهُ يَتَعْشُهُ تَقَزُهُ عَلْقَتْشَهُ إِلَى عَلَى أَتْشَهُ نُوهِ لَنَا لَى اللَّهِ قَالَ الْمَلَأُوا مِنْ قَوْمِهِ كَهَزْبَتْشَهُ مَرِي وَتْجِنَّابِ عَلَى أَبَّاتْهُ وَتْجَعَلُوا إِنِّي قلت سبهوانا ستاتوست مهوانكن ان يعلن قال يا قومي ليس بي ضلالة اني لاي من عينات امياتي اللبنهم ولكني رسول من رب العالمين اني ايك جتا ايك علامات جتا يتلقون ملكتا يانا ينجي تسع ابلغكم رسالات ربي يجيطايا ملكتو كادر صال لهم وانصحوا لكم لأننا تمام اكرر له وأعلموا من الله ما لا تعلمون أننا يمت توقتن بزو نگر سلجيطايا اني بزوات الله ينن لنقرات شهبي لمكراات شهبي تساسي امم ييد يلوات جوال وبلغكم رسالات ربي وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركهم أحد في من خلق الله نبيات هل لم داتشو تقبراتشو نزينو يتلاك ببتن مدرس ممكر سلجتاتشو كليلو تشعلوكات منور ملياتشو نبي عليه الصلاة والسلام اند كن منالواچو ايها الناس انكم مسؤولون عني سوج سلنيه تطيقي اوچناچو متتهيقاچو هاي كرم فما انتم قائلون ان انت من تلو يهن قالوا نشهد أنك قد بلغت و اديت ولا صح ارسون داستمارو ملكتون دا دا رسول تقبي مكرن دا مكرو ان مسكران لن فجعال يرفعو اسبعه الى السماء ويمقطوها اتا اتشون ودلائي ودزين دي ياسا يقول اللهم مشهد اللهم مشهد يا ربي مسكر لن انتم يا የነዚኔ መስከር ሰዎች ቃላቸውን ሰማ አለኝ ይላሉ አንተን መስክርልኝ እንዳደረስኩ ይላሉ በጣታቸው ሲያመልክቱ አየሁኝ ይሉናል አው عجبتهم مالو نوح قرማቸው እነ ان جاءكم ذكر من ربكم ከጌታችሁ ወደናንተ ሰለመጣ ገረማቸው على رجل منكم كأن أنت محكّل بهون سولاي لينذركم لأسفر الراتش ولتتقون أنت الله أنت ولعلكم ترحمون الله مراتشه زنداء كأن أنت محكّل سو مرتو أستمر بلو أستمر بلو بملاكو قرماتك آي قرماتك فكذبوه نهندي بلن من نصو أستباب والذين معه في الفلك ساستبع بلوتنا بدعام تسفا سيكورت كذبوها لأنه سوچه مسلمات شو الدل يمنمننو بلو سي مرر ان السونات افان السون نزع درقنو بمن ان السوننا كالسقار يعمنو تنسوچ بمركوا وست نزع وطانات شو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بنيانك سوچه ستبع بلوتن أسمتنا أنهم كانوا قوماً عمين أن السومالات أين يتفعوا يما يم يدنقروا ونبروا النا ولكن يتفعوا لا ينزلوا وكسروا مما خطيئاتهم أغرقوا ولكن تتفعوا مكنات أسمتوا النار فأدخلوا ناراً إذا كانوا يمتدرقوا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا كجاتاچو ሌላ ማንም የሚረዳቸው አላገኙም ጌታቸው ደሞ እንዳይረዳቸው አንብብለውታል فانجيناه واصحاب السفينه السुनና የመርከብ ባለቤቶች ነፃ ወጣን الى سبحانه الله سبحانه وتعالى እንግዲህ الله سبحانه وتعالى مناستيزو اندلاك اتشونا كذبه على تنقره اتشوه تمكره انبي سيولو النسول انداع سمدنا كنوه كاسا اتشو تمكرو تمكرو عم كنو غاري عمانو تنسوج يجو بمركب ناس عنده وطونا ومين والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا لا شهاد مالاتين إنا لننصروا رسولنا ملكتن يشعر ان نوه الناس والذين آمنوا معه الصغار يامنوتن ام ايو كنوح غارن فنفعن جيناه والذين معه في الفلك وهذه سنه الله في عباده في الدنيا والاخره يهن ما درك دغمو باروچن مرदातنا حق لا يعلوت السوچ نظام اوقات يا الله سبحانه وتعالى تلم دونو بالدنيا ومونه باخره ان فيها للمتقين والظفر والغلب لهم የመጨረሻ ደደ አشانና فيነ የله በሮች እና ለፈርሃያል ሆኑ ከማاهለከቀምን بال الغረكى ወነجانን صحبه الممين የን ሰዎች የን ዝቦች በበደላቸው በተፋታቸው የተነሳ በተفاታቸው የተነሳ እ ዳሰመጣቸው ሁሉ በሮች እና ትሮችን ደሆን እና በሮች ደግሞ ነწወጣቸው። ان العاقبه فيها للمتقين وقال ابن وهب بلغن يعني ابن عباس كابن عباس يتزغى ويرى الله ينيل نجى مع نوح في السفينه 80 رجلا كان نوح كان نوح جار نصا يوطو تنقر ونيل إلى الوهب ابن منبه ابن وهب أحدهم جرهم عند أتشو جرهم نو جرهم التي عربوا تتبعونه وكان لسانه عربيا وأنقعوا عربيا من ناقر رواه ابن أبي حاتم وروية متصلا من وجه آخر أن ابن عباس رضي الله عنهما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسدد الله خطانا وخطاكم إنه نعم المولى ونعم المجهد